إلى <تصفيق> المحمن الرحيم أفلام <تصفيق> المرأة إذ الكتاب الذي أموده إليك يا كذلك الحقر ولكن لا لا يجيب I will have to want to than I'll have to remember. وفي الأرض كطع متجاورات وجنات من أعلى الله Thank you. One, two, three, And uh we -huh. والذين فضروا بسير Yeah. وقلوبهم بإذكر الله أنا أقل الذين آمنوا وتقمئن قلوبهم ذلك أرسلناك في أمة قد خلس قد مراء من لتسلو عليه يتسلو عليه من الذي أو إذا استأصلنا فيه أمّ قد خلت من قبلها الله وما عليه